ما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة عن موسى وهارون أن الله اوحى إليهما أن العذاب على من كذب وتولى أشير إلى نحوه في آيات كثيرة من كتاب الله تعالى كقوله فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وقوله تعالى فانذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشق الذي كذب وتولى وقوله تعالى فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى إلى غير ذلك من الآيات قوله تعالى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن موسى وهارون لما بلغا فرعون ما أمرا بتبليغه إياه قال لهما من ربكما الذي تزعمان أنه أرسلكما إلي زائما أنه لا يعرفه وأنه لا يعلم لهما إلها غير نفسه كما قال ما علمت لكم من اله غيري وقال لئن اتخذث إلها غيري لاجعلنك من المسجونين وبيّن جل وعلا في غير هذا الموضع أن قوله من ربكما تجاهل عارف بأنه عبد مربوب لرب العالمين وذلك في قوله تعالى قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر الآية وقوله فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا كما تقدم إيضاحه وسؤال فرعون عن رب موسى وجواب موسى له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 قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال لو جئتك بشيء مبين قال فأتي به إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ذعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين إلى آخر القصة وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى فيه للعلماء أوجه لا يكذب بعضها بعضا وكلها حق ولا مانع من شمول الآية لجميعها منها أن معنى أعطى كل شيء خلقه ثم هدى أنه أعطى كل شيء نظير خلقه في الصورة والهيئة كالذكور من بني آدم أعطاهم نظير خلقهم من الإناث أزواجا وكالذكور من البهائم اعطاها نظير خلقها في صورتها وهيئتها من الإناث ازواجا فلم يعطي الإنسان خلاف خلقه فيزوجه بالإناث من البهائم ولا البهائم بالإناث من الإنس ثم هدى الجميع لطريق المنكح الذي منه النسل والنماء كيف يأتيه وهدى الجميع لسائر منافعهم من المطاعم والمشارب وغير ذلك وهذا القول مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما من طريق علي بن أبي طلحة وعن السدي وسعيد بن جبير وعن ابن عباس أيضا ثم هدا أي هداه إلى الألفة والاجتماع والمناكحة وقال بعض أهل العلم أعطى كل شيء خلقه ثم هدى أي أعطى كل شيء صلاحه ثم هداه إلى ما يصلحه وهذا مروي عن الحسن وقتاده وقال بعض أهل العلم أعطى كل شيء خلقه ثم هدى أي أعطى كل شيء صورته المناسبة له فلم يجعل الإنسان في صورة البهيمة ولا البهيمة في صورة الإنسان ولكنه خلق كل شيء على الشكل المناسب له فقدره تقديرا كما قال الشاعر وله في كل شيء خلقة وكذاك الله ما شاء فعل ويعني بالخلقة الصورة وهذا القول مروي عن مجاهد ومقاتل وسعيد بن جبير ثم هدى كل صنف إلى رزقه وإلى زوجه وقال بعض أهل العلم أعطى كل شيء خلقه أي أعطى كل شيء صورته وشكله الذي يطابق المنفعة المنوطة به كما أعطى العين الهيئة التي تطابق الإبصار والأذن الشكل الذي يوافق الاستماع وكذلك الانف والرجل واللسان وغيرها كل واحد منها مطابق لما علق به من المنفعة غير ناب عنه وهذا القول روي عن الضحاك وعلى جميع هذه الأقوال المذكورة فقوله تعالى كل شيء هو المفعول الأول لأعطاه وخلقه هو المفعول الثاني وقال بعض أهل العلم إن خلقه هو المفعول الأول وكل شيء هو المفعول الثاني وعلى هذا القول فالمعنى أنه تعالى أعطى الخلائق كل شيء يحتاجون إليه ثم هداهم إلى طريق استعماله ومعلوم أن المفعول من مفعول إباب كساء ومنه أعطى في الآية لا مانع من تأخيره وتقديم المفعول الأخير إن أمن اللبس ولم يحصل ما يوجب الجري على الأصل كما هو معلوم في علم النحو وأشار له في الخلاصة بقوله ويلزم الأصل لموجب عرى وترك ذاك الأصل حتما قد يرى قال مقيده عفى الله عنه ولا مانع من شمول الآية الكريمة لجميع الأقوال المذكورة لأنه لا شك أن الله أعطى الخلائق كل شيء يحتاجون إليه في الدنيا ثم هداهم إلى طريق الانتفاع به ولا شك أنه أعطى كل صنف شكله وصورته المناسبة له وأعطى كل ذكر وأنثى الشكل المناسب له من جنسه في المناكحة والألفة والاجتماع وأعطى كل عضو شكله الملائم للمنفعة المنوطة به فسبحانه جل وعلا ما أعظم شأنه وأكمل قدرته وفي هذه الأشياء المذكورة في معنى هذه الآية الكريمة براهين قاطعه على أنه جل وعلا رب كل شيء وهو المعبود وحده جل وعلا لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون وقد حرر العلامة الشيخ تقي الدين أبو العباس ابن تيمية رحمه الله في رسالته في علوم القرآن أن مثل هذا الاختلاف من اختلاف السلف في معاني الآيات ليس اختلافا حقيقيا متبادا يكذب بعضه بعضا ولكنه اختلاف تنوعي لا يكذب بعضه بعضا والآيات تشمل جميعه فينبغي حملها على شمول ذلك كله وأوضح أن ذلك هو الجاري على أصول الأئمة الأربعة رضي الله عنهم وعزاه لجماعة من خيار أهل المذاهب الأربعة والعلم عند الله تعالى وبهذه الإشارة المنقولة عن شيخ الإسلام رحمه الله تكون نهاية حلقتنا هذه ولنا إن شاء الله حلقة قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته